أصحوا دعاء في الاستفتاح بعد نكبيرة الإحرام ما جاء في حكيث يبيه دينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر بالصلاة سكتوا ذيهة قبل انقضاءه فسئل عما يقول فقال أقول اللهم باعث بيني كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الثنس اللهم اقشي الخطايا بالماء والثلج والبرد منتبقنا عليه قبل قراءة سادحة اشتعف بالله للشيطان الرجيم وسمي الله في الغن وتليل فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله للشيطان الرجيم فعنم سبن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فجر وعمر كانوا يستدعون الصلاة في الحمد لله رب العالمين متفق عليه وفي رب فكانوا بسم الله الرحمن الرحيم أخرجوا رحمة والنتائي بسنة صحيح بعد الاستعاذة والبسملة اقرأ الفادحة فتليل حديث عبادة بن الصامد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفادحة الكتاب متفقنا عليه التأمين فالتليل حديث أبيه ريدة رضي الله عنه قال قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام خيدي المقذوب عليهم ولا الطالين فقولوا آمين عليه فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسيتكم اليهود على شيء وما حفزتكم على السلام والتأمين أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن